قرآنا العربي لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين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 المبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك ميتا تعويل الحديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما كما أتمها على بويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات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 أقتل يوسف أو أرحه الله يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتل يوسف وألقوا وألقوه في ضيابات الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تامنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا بديه يرتع ويلعب وإن نا له لحافظون. قال إني لا يحزن لي أن تذهبوا به وأخاف وأخاف أي كله الذيب وأنه غافلون. قالوا لإن له الذيب ونحن عصبة لنا إذا لخاسرون.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 قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذيب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا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 فأرسلوا واردهم فأدنا دروه قال يا مشرى هذا غلام وأسره بضاعه والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس ذراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر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 ولكن أكثر الناس لا يعلموه ولما بلغ أشده آه وعتيناه حكما وإلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت لبواب وغلقت لبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله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 إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا, وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من راد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم يوسف أعلم عن هذا واستغفري بذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها أن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكآ كل واحدة منهن سكينا وقال تخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته نفسه فاستعصى ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ليسجنا ولا يكون من الصابرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عنكِدهن أصبوا إليهن أصب إليهن وأكم من الجاهنين فاستجاب له ربه فاستجاب لَهُ ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم بعد ما رأوا لا ليسجننه, ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان ودخل معه السجن فتيان على أحدهما إني يا أعصر خمرًا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 إلا نبأتكما بتاويله قبل ان يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهو بالآخرتهم كافرون واتبأت ملة يا إبراه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 يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير خير من الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها, سميتموها بها من سلطان إن الحكم إلا لله أما لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثرا الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما لآخر فيصلب فتاكل الطيل من رأسه قضي الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بطع سنين وقال الملك إني انا سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خطر واخر يابسات Yeah, هل ملأ وافتوني في رؤيي إن كنتم للرؤية تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما واذكر بعد أمة أنا أنبئكم أنا أنبئكم تَأْتِيهِ أُكُبُ بَيْتٍ يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سبلات خضر وأخر يابسات لعلي لألي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين فما حصدتم فذروه في سوب له إلا قليلا, إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يا كل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك توني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاساله, فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن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 قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت مائة العزيز لا نحص حص الحق أنا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لمخنه بالغيب وان الله, وأن الله لا يهدي كيد الخا بالسوء إن النفس لأمرت بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم.